لاَ يَدْعُو مَا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالْقَافِ الْأَرْضَ رَوَاسِيَ أَنْتَمِيَ بِكُمْ وَأَنْهَارَ وَسُبُلَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٌ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ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 فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئسمت والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسلا أن يعبدوا الله ويتنبوه تف منهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلاله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 لهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له قو فقولوا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وَلَا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبوا على ربهم يتوكلون وما أرسل من قبلك إلا رجال نوحين إليهم فاسألوا أَهْلَ الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فأَمِنَ الَّذِينَ مَكَوُوا السَّيَّاتِ أَن يَقْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْسِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُودُ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَاهُ بِمُعْجِزٍ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 ليكحروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَ الله لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ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 ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أنسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم قَدْ تَّلَاهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 ثمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُوَّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِكَ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ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 فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدتهم ورزقكم من الطيبات، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤمِنونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستود الحمد لله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 أنتكم سكنوا وجعل لكم من جلود الأعشاب بيوتا تستخفونها يوم ضعفكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من من جلود الأنعام بيوتا تستخفكونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أفافا ومتاعا إلى حيب والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيركم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوك الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوك السوء بما صددتم عن سبيل الله وَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَّدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجذين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة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 ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 يأتي جارزقها رغداً من كل مكان، يأتي جارزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعى الله، فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.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 فَكُلُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالٌ وَصَيْبٌ وَشُكُرُ نِعْمَةِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِلَيَهُ تَعْبُدُونَ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 ادعوا إلى سبيل ربك في الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنَّ عَاقِبَةَ الْفَعَاقِبِ مِثْلِ مَعْقِبَةٍ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَصَبِرْ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ